لقد <تصفيق> سمعوا عَلَيْكُم بما قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ <تصفيق> <تصفيق> أَلَمْ <الذي> ألا نؤمن لرسول حتى يأتي ينافقون وبالذي قلت فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا ben kendi كلنا سائرون الى الموت اينما تطوب كون اجركم من Ziha min فإن كلفوك فقد كل فرسل من قبل كل نفس Allah! وأدخل الجنة فقد فات وما الحياة الدني وَلِكَرِ او بِالْبَيْنَاتِ وفون أجوركم يوم القيام فمن وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَذْمٍ